ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب عظيم في بابه ومن أحسن وأجود وأنفع ما ألف في هذا الباب تقعيدا وتأصيلا وتقريرا واستشهادا واستدلالا ومؤلفه معروف بباعه العلم ومكانته العليه وجودة مصنفاته ومكانة تحقيقاته وإمامته في الدين رحمه الله تعالى وحضيت كتاباته بعناية أهل العلم واهتمامهم واستفادتهم وكتب الله عز وجل لها قبولا عظيما ونفعا عميما ولقد كان من عادته رحمه الله في أغلب ما كتبه من مصنفات ألا يكتب ابتداء وإنما يكتب بناء على طلب السائلين ورغبة المستفتين وكان في العلم رحمه الله تعالى وغيره سخيا كريما فيسأل سؤالا ربما يجيب عليه غيره بكلمة أو كلمتين فيبسطه رحمه الله في صفحات بل احيانا في مجلدات وعندما تحدث ابن القيم رحمه الله عن منزلة السخاء في كتابه مدارج السالكين تحدث بحديث عجب يجذر بطالب العلم أن يقف عليه من حيث مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السخاء ولا سيما سخاؤه بالعلم نصحا وتعليما وتفقيها وبيانا لدين الله جل وعلا وكما أشرت وقد ذكر ذلك هو رحمه الله تعالى أنه لا يكتب إلا بناء على طلب السائلين ولهذا كانت تأتيه الأسئلة من الانحاء المختلفة فيجيب وتعرف كثير من رسائله رحمه الله تعالى ومؤلفاته بأسماء البلدان التي وردت إليه تلك السؤالات منها فأجاب رحمه الله تعالى كرسالته رحمه الله تدمورية والحموية والصفادية والواصدية وغيرها من كتبه كثير. يبعث إليه السائل ويبسط الجواب بأوراق كثيرة تبلغ أحيانا مجلدات وأحيانا يجيب إجابة مختصرة. ثم يعتذر للسائل في آخر الجواب أو في آخر صفحة بقوله رحمه الله هذا ما أمكن الكتابة فيه بحسب ما لدينا من أوراق بحسب ما لدينا من أوراق اي ان عنده رحمه الله بسطا أوسع وكلاما أوفى لكن ليس عنده ورق يكتب فيه ذلك البسط ويبين فيه ذلك البيان الواسع وهنا ايها الاخوه الكرام يجدر بطالب العلم أن ينتبه إلى مكانة السؤال وأهميته ولا سيما إذا صدر السؤال من شخص مخلص وناصح ومحب للخير له وإخوانه المسلمين. فخذ على سبيل المثال ذلك الرجل الذي من واسط طلب من ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يكتب رسالة مختصرة في العقيدة وألحه على شيخ الإسلام. ماذا ترتب على هذا السؤال وذاك الالحاح أصبحت الواسطية متنا يعتمد عليه اغلب طلبة العلم من زمن شيخ الإسلام حيث إنها انتشرت بين طلاب العلم في زمانه انتشارا واسعا فكيف بالأمر بعد زمانه رحمه الله تعالى وانظر في هذا المقام هذا السائل الموفق الذي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا السؤال قال قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فما العبادة وفروعها وهل مجموع الدين داخل في العبادة في أم لا وما حقيقة العبودية وما هي أعلى المقامات وهل هي نعم وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات ليبسط لنا القول في ذلك لا يدرى من هو هذا السائل لكن رب العالمين يعلمه جل وعلا وتسبب بسؤاله هذا الذي هو في سطر أو في سطرين بوجود هذا المؤلف القيم والكتاب النفيس والدان على الخير كفاعله ورب العالمين يعلمه سبحانه وتعالى فالنصيحة والإخلاص والصدق ينبغي حتى يكون في السؤال السؤال الذي تطرحه تكون مخلصا فيه صادقا ناصحا يبارك الله في سؤالك وينفع به كأن يكون يرى في إخوانه تقصيرا في جانب معين أو في أمر ما فيسأل عالما وهو يطمع بسؤاله أن يفقه الناس دين الله وأن يعرفوا الحق وأن يتبينوا الهدى وأن يهتدوا إلى الصواب يقوم في قلبه هذه المعاني فيجيب العالم وينتفع الناس إلى ما لا حد له ولا عد فكان هذا السائل موفقا في هذا السؤال الذي طرحه أو ألقاه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتأمل جمال سؤاله في تصديره للسؤال بالآية الكريمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم فكانت سؤالاته كلها تفقه في هذه الآية وعمل على تدبرها وفهم معناها وما دلت عليها والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ويقول أفلم يدبروا القول ويقول كتاب انزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فأراد هذا السائل أن يفقه هذه العبودية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في هذه الآية الكريمة لا سيما وأن هذه الآية الكريمة هي أول أمر في القرآن هذه الآية الكريمة هي أول أمر في القرآن إذا فتحت المصحف من أوله أول أمر يواجهك هو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم كما أن أول نهي يواجهك في الآية التي تليها وهو قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فأول أمر في القرآن أمر بالعبادة وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك ولا شك أن هذا البدء دليل على الاهتمام وعظم ما بدأ به فأول أمر بدأ به في القرآن الأمر بعبادة الله وأول نهي نهي عنه في القرآن الكريم النهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى وكل أمر بالعبادة في كتاب الله عز وجل أمر بالتوحيد فقولوا اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم بالعبادة ولا تكون العبادة عبادة إلا بالتوحيد فإذا لم تكن قائمة على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى لا تكون عبادة مقبولة بل تكون عملا باطلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لان أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد أي خصه وحده بالعبادة وكن من الشاكرين فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة أرأيتم لو أن شخصا صلى الظهر أربع ركعات مع الجماعة مؤديا الأركان والواجبات والمستحبات ثم قال صليتنا من دون طهارة أليس يصحني وقال له ما صليت؟ أليس يصحني وقال له ما صليت؟ نعم لانه الصلاه لا تكون صلاه صحيحة مقبوله إلا بالطهارة فمن صلى بدون طهارة كانه لم يصل كانه لم يصل ايضا من عبد الله بدون الإخلاص لا تكون عبادته مقبوله ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه لان الله جل وعلا لا يقبل العباده إلا بالاخلاص وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فإذا قوله جل وعلا يا أيها الناس أعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم أخلصوا له العبادة أفردوه وحده بالعبادة لا تجعلوا معه الشركاء والأنداد قال يا أيها الناس وهذا فيه أن العبادة مأمور بها جميع الناس الذكر والأنثى الحر والعبد الصغير والكبير الجميع مأمور بذلك المسلم والكافر الكل مأمور بالعبادة يا أيها الناس عبدوا ربكم فهذا أمر للجميع أن يدخلوا في هذه العبادة التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها فإن الله عز وجل إنما خلق الثقلين وأوجدهم ليعبدوه ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل كما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واتركوا الطاغوت قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ولاجلها خلقت الجنه والنار فعباد الله حقا هم اهل الجنه والمتخذون في العباده الانداد والشركاء هم اهل النار وهي حق الله سبحانه وتعالى على العباد كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاد وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده ولأجله خلقهم سبحانه وتعالى اذا إذا علم ذلك فالتعظم عناية المسلم بهذه العبادة التي هي أجل غاية وأعظم مطلب وأنبل مقصد وليكن اهتمامه بها تفقها وتعلما وفهما وعملا وتطبيقا مقدم على كل أمر فهي التي لأجلها خلك ولأجلها أوجد وعليها مدار الحساب والعقاب يوم لقاء الله تبارك وتعالى فإذا وقفت الخلائق بين يدي الله عز وجل يسألون ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين سؤال عن توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتجريد المتابعة لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أقول لقد كان هذا السائل ولا يدرى من هو موفقا في هذا السؤال الذي صدره بهذه الآية الكريمة ثم ذكر عدة سؤالات كلها في باب الفقه والفهم لهذه الآية الكريمة قال فما العبادة وفروعها وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك هذا السؤال هذا السائل الموفق رحمه الله وغفر له وجزاه على سؤاله خير الجزاء ثم بسط شيخ الإسلام الجواب على هذا السؤال بسطا وافيا وحررا المسألة تحريرا دقيقا وضمن كتابه هذا رحمه الله من التقعيدات المتينة والتقريرات الرصينة والأصول الكلية الجامعة والشواهد والدلائل الواضحة وأيضا البيان البين والبسط الوافي ما كان بحق انفس مؤلف كتب في هذا الباب العظيم وما أحوج طالب العلم إلى قراءة هذا الكتاب والاستفادة من مضامينه العظيمة وما اشتمل عليه من تقريرات متينة وتحقيقات عظيمة أجزل الله جل وعلا لمؤلفه الثواب وأعظم له الأجر وجزاه عنا. وعن المسلمين خير الجزاء وثقل به موازينه يوم لقاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل الذي من علينا وتفضل وهو المان جل وعلا المتفضل وحده بهذا المجلس لكراءة هذا الكتاب العظيم أن يشرح صدورنا أجمعين لحسن الاستفادة وحسن الانتفاع وحسن العمل وأن يجعل ما نقرأه ونتعلمه ونفيده حجة لنا لا علينا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم وأن يرزقنا الإخلاص في العمل بالعلم وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله وعلى الله توكلنا وبه تبارك وحده جل وعلا نستعين ومنه وحده جل وعلا نستمنح المن والعون والتوفيق فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه بسم الله ما شاء الله توكلنا على الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين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 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فما العباده وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك فأجاب رحمه الله هذا كما عرفنا سؤال السائل وقد صدر هذا الكلام بهذه الكلمة كما سمعنا سؤيل شيخ شيخ الإسلام بالبناء لما لم يسم فاعله فلا يدرى من هو هذا السائل لكن سؤاله يدل على خير عظيم وحرص على نفعه ونفع إخوانه المسلمين ولا سيما أن سؤاله اشتمل على جمال في الطرح وأدب في السؤال وأيضا ارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وتأدب مع المسؤول ورغبة أيضا في بسط المسألة والتوسع في بيانها فلما ذكر السؤالات المتنوعة التي رغب في الإجابة عليها تفقها في الآية الكريمة التي صدر بها سؤاله قال في تمام ذلك وليبسط لنا القول وبسط القول يعني التوسع في البيان والإضاح والشرح والتقرير على خلاف ما يفهمه كثير من العوام من كلمة البسط يعني عندما يقول بعضهم عندي مسألة بسيطة يعني يقصد قليلة او يسيرها وليست ليست بطويلة بينما البسط معناه السعة والتوسع فأراد هذا السائل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يتوسع وأن يبسط القول في الجواب على هذا السؤال نعم قال رحمه الله تعالى العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنه والظاهره قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا في الصفحه التي معي نعم قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث واداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله نعم بدأ رحمه الله تعالى بالبسمله وهي يؤتى بها طلباً للعون من الله عز وجل فالباء في البسمة باء الاستعانة فيبدأ بها طلبا للعون وتبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى وأيضاً بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه جل وعلا بما هو أهل ثم قال رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة هذا تعريف للعبادة صدر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العبودية وهو تعريف ثمين للغاية ومتين جدا بل هو من أجود ما عرفت به العبادة وهو من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من الدلائل والشواهد على متانة علم هذا الإمام ومكانته ولهذا أصبح هذا التعريف هو التعريف المتبادر لذهن كل عالم ومؤلف يكتب في معنى العبادة فقل أن تجد مؤلفا يكتب في بيان العباده او عالما يشرح في درسه بيان العباده الا ويورد هذا التعريف ويذكر هذا التعريف فهو تعريف نفع الله عز وجل به نفعا عظيما وانتشر انتشارا واسعا فكما قدمت قل من يعرف العبادة في مؤلف أو في تعليم أو نحو ذلك إلا ويحتاج إلى هذا التعريف الجامع المانع الذي هو من تقريراته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية بل صدر به كتابه العبودية ونستفيد من ذلك متانه تقريرات شيخ الإسلام وقوة تأصيلاته وأنه رحمه الله تميز في تقريراته وتأريفاته بكلمات وجزات تحوي علوما كثيرات النافعات وهذا أمر معلوم يشهده من يطالع ويقرأ كتب هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وهذا التعريف للعبادة تعريف جامع مانع جامع من حيث أنه تناول ما تشمله العبادة من معنى ومدلول ومانع من أن يكون يدخل ومانع من أن يكون يدخل في هذا التعريف للعبادة ما ليس من العبادة فهو تعريف جامع مانع. ونافع جدا قال فيه رحمه الله العبادة اسم جامع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالعبادة تتناول ذلك كله اسم يجمع ذلك كله يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر هو الباطنة. سواء ما كان منها ظاهرا معلنا أو باطنا أي سرا وخفيا فتتناول عبادة ما يقوم في القلب من أعمال وما يكون في اللسان من أقوال وما يكون أيضا من الجوارح من أعمال فالعبودية أو العبادة تتناول ذلك كله فالعبادة مدارها على القلب واللسان والجوارح ولكل منها عبوديته الذي لكل منها عبوديته الذي أو الذي تختص به قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة قوله يحب يحبه الله ويرضاه تنبيه لطيف على أن المقصد بهذه الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة نيل رضا الله والفوز بمحبته فهذا مقصده. العابدين وما ومراد العاملين البحث عن رضا الله والفوز بمحبته سبحانه وتعالى فهي الغايه وهي المقصد وهي المطلب وإليها الع و, و, و وإليها السعي والعمل بحثا عن الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والفوز بمحبته سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر فالعبادة سعي للفوز برضى الله ومحبته وذلك بالقيام بالأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة التي يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها من عبادة هذا هو تعريف العبادة ثم أتبع التعريف بذكر المثال ل. أنواع من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة فهذه أمثلة ولهذا قال من العبادة ليست هذه المذكورات هي كل العبادة وإنما هي من العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وبدأ رحمه الله تعالى هذه العبادات بمباني الإسلام وأركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فبدأ بهذه المباني التي هي أركان الإسلام وأعمدة لهذا الدين وعليها بناء الإسلام وبدأ بالصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يسأل عنه العبد يوم قيامة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي أعظم فرائض الدين بعد الشهادتين فلذلك بدأ رحمه الله تعالى بها قال فالصلاة والزكاة والزكاة قرينه الصلاة في كتاب الله وفي غالب الآيات التي يؤمر فيها في القرآن الكريم بالصلاة تتبع ب الأمر بالزكاة فهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى وصيام رمضان كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهو شهر واحد في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على عباده صياما والحج وهو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباد في العمر كله مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. ومن العبادة صدق الحديث، مما يعبد الله سبحانه وتعالى به ويتقرب إليه جل وعلا به صدق الحديث، وقد قال الله تعالى. يا أيها, الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأمر جل وعلا عباده بأن يكونوا مع الصادقين فبأن يصدقوا في أقوالهم وفي كلامهم فلا يتكلمون إلا بالحق ولا يقولون إلا الصدق فصدق الحديث عباده صدق الحديث عبادة وقربه يتقرب بها الصادق إلى الله سبحانه وتعالى كذلكم أداء الأمانة أداء الأمانة لمن تمنك فهذا أيضا مما يتعبد لله به ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به وبر الوالدين وهو عبادة عظيمة قرنها الله جل وعلا في مواضع من القرآن بحقه سبحانه كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئاً وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبر الوالدين عبادة عظيمة قرنها الله سبحانه وتعالى. بالعباده التي حقه جل وعلا على على عباده في مواضع من كتاب الله جل وعلا وأيضا صله الارحام التي أمر الله عز وجل بصلتها كما قال عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال عز وجل متوعدا من قطع ما امر الله به ان يوصل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم والوفاء بالعهود اي ما قام في ذمه الانسان من عهد فانه يجب عليه الوفاء به وان يلتزم ما تم ما تم من معاقده بينه وبين غيره أو معاهدة أو التزام بينه وبين غيره يجب عليه أن يفي بذلك والوفاء بالعهد عبودية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وكذلكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر فالأمر المعروف والنهي عن المنكر عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وكذلكم جهاد الكفار والمنافقين قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير كذلكم الإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم هذا كله من العبادة ودين الإسلام دين الإحسان والله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء فيجب على المسلم القائم بالعبادة لله أن يتقرب الله عز وجل بالإحسان للوالدين بالإحسان للجيران بالإحسان للعبادة القريب بالإحسان أيضا إلى بهيمة الأغنام وهذا الإحسان من موجبات الفوز برحمه الله ودخول جنته سبحانه وتعالى فالبهيمة إذا رحمتها رحمك الله وإذا احسنت إليها أحسن الله إليك وأعظم لك الأجر والجزاء والمثوبة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا مما يتقرب الى الله سبحانه وتعالى به كذلكم من العبادة الدعاء والذكر والقراءة أي للقرآن والعلم النافع المقرب الى الله سبحانه وتعالى هذا كله من العبادة من عبادة الله أن تذكر الله الذكر المشروع الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام بل تحرص أن يكون ذكرك لله بالكثرة كما قال جل وعلا يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والدعاء من العبادة بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة كما في حديث النعمان ابن بشير قال الدعاء هو العبادة وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى جل وعلا الدعاء عبادة وقراءة القرآن وأيضا قراءة العلوم النافعة ثقها وتفسيرا وغير ذلك من علوم الشريعه كل ذلك من العباده ومما يتقرب إلى الله جل وعلا به وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال وأمثال ذلك من العبادات وأمثال ذلك من العبادات ينبه بذلك إلى أن ما ذكره مجرد أمثلة وليس على وجه الاستقصاء أو الحصر وإنما ذكر أمثلة على اشياء هي من العباده ومما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به قال وكذلك حب الله ورسوله انتقل هنا الى بيان انواع من العبودية الباطنه التي هي في قل في القلب قلب العابد فقال وكذلك حب الله ورسوله فحب الله سبحانه وتعالى عباده و من أعظم ما تتقرب إلى الله به حبه جل وعلا بل إن الحب هو روح العبادة وأساسها ولبها والمؤمنون يحبهم الله جل وعلا ويحبونه ويتقربون إليه سبحانه وتعالى بمحبته ومحبة من يحب ومحبة ما يحب سبحانه وتعالى وفي الدعاء الماثور اللهم إنا إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فمما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به حبه جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث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 عز وجل عبادة قلبية عظيمة بل هي ركن من أركان التعبد القلبية لأن التعبد لله بعموم العبادات وأنواع الطاعات يقوم على ثلاثة أركان وهي المحبة والخوف والرجاء فهذه أركان لي لعباده الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه سبحانه وتعالى فمما ومن اعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله عز وجل ان يكون في قلبه خشية وخوف من الله عز وجل وكلما ازداد العبد بصيره بالله واسماؤه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه وبطشه سبحانه وتعالى ازداد خوفا منه سبحانه ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أن العبد كلما ازداد علما بالله ازداد خشية من الله جل وعلا ولهذا قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف أي أن المعرفة بالله كلما زادت في القلب زاد الخوف والخشية من الله عز وجل ثم يترتب على هذا الخوف وهذه الخشية من الله سبحانه وتعالى العمل بمراضيه فالعبد إذا خاف من الله فر إلى الله وأناب إلى الله وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن كل شيء يخاف الإنسان ويخشى يفر من إلا الله سبحانه وتعالى من يخاف ويخشاه يفر إليه كما قال سبحانه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فمن يخاف الله يفر إلى الله بالاقبال عليه والإنابة و والقيام بعبادته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى كذلكم الإنابة إليه مما يتقرب إلى الله عز وجل به الإنابة إليه وقد قال الله تعالى وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له فالإنابة هي الرجوع إلى الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر فاهل الإيمان هم اهل الإنابة إلى الله عز وجل بالإقبال عليه سبحانه وتعالى طاعة واستسلاما وامتثالا لأوامر الرب سبحانه وتعالى وكذلكم إخلاص الدين لله إخلاص الدين لله والإخلاص هو أساس العبادة الذي عليه تقوم بل لا تكون العبادة عبادة إلا بالإخلاص وقد قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى ان لله الدين الخالص فاخلاص الدين لله هو عبوديه وهو اساس آه آه العبوديه آه الذي عليه تبنى وعليه تقوم العباده والإخلاص في العبادة وفي الدين أن يكون الدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى فالخالص هو الصافي النقي الخالص هو الصافي النقي وإخلاص الدين لله أي أن يكون دين العبد صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى ليس فيه رياء ولا سمعة ولا إرادة للدنيا بالعمل ولا غير ذلك من الأمور التي هي والعياذ بالله من محبطات الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه كذلك يدخل في العبادة الصبر لحكمه الصبر لحكمه وفي القرآن الكريم في أواخر الطور قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك وحكم الله حكم الله جل وعلا يتناول في هذا الموضع وفي الآية المشار اليها واصبر لحكم ربك يتناول الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني وفي كل منهما مطلوب من العبد الصبر ولهذا تنوعت تنوع الصبر بحسب ما يطلب من العبد المؤمن أن يحقق عبودية الصبر فيه فالله جل وعلا يقول واصبر لحكم ربك وحكم الله نوعان حكم كون قدري وحكم شرعي ديني فإذا حكم الله وقضى كونا وقدرا على عده بمصيبة من المصائب أو بلية من البلاية من فقر أو موت قريب أو فقد حبيب أو حصول نقص في صحة أو في مال أو غير ذلك فإنه مطلوب منه أن يتلقى هذا الحكم الكوني القدري بالصبر وقد قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون فهذا صبر على حكم الله صبر على حكم الله أي ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى على عبده من موت قريب أو فقد لمال أو حصول فقر أو وجود مرض أو غير ذلك كل ذلك يجب عليه أن يتلقاه بالصبر وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه رحمه الله هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وأيضا الحكم يطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني أي ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به وما نهاهم عنه فالله عز وجل حكم حكما شرعيا ديني بأوامر أمر عباده أن يفعلوها نهى عباده أن يقارفوها فيجب على العبد أن يقابل هذا الحكم الشرعي الديني بالصبر فالأوامر يصبر على فعلها والنواهي يصبر عن فعلها ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة وجميع هذه الأنواع الثلاثة تدخل تحت قوله والصبر, والصبر لحكمه وفي الآية الكريمة واصبر لحكم ربك فيدخل تحت الصبر لحكم الله هذه الأنواع الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة والصبر هو حبس النفس ومنعها فيصبر على طاعة الله بأن يحبس نفسه على فعل الطاعة ويصبر عن المعصية بأن يحبس نفسه ويمنعها من فعل المعصية وأيضا في الأقدار المؤلمة يحبس نفسه عن الجزع والتسخط والنياحة والأطمن الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية يحبس نفسه ويمنع نفسه من ذلك كله والصبر المعتبر ما كان عند الصدمة الأولى الصبر المعتبر ما كان عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي وجدها عند قبر تبكي لفقد صبي لها كما جاء في بعض روايات الحديث فقال لها عليه الصلاة والسلام اتقي الله واصبري فقالت إليك عني لم تصب بمثل مصيبة فمضى عليه الصلاة والسلام فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقته عند بيته عليه الصلاة والسلام فلم تجد حجابا ولا بوابين جاءت إليه عليه الصلاة والسلام لتعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى فهذا أصل متين لا بد من العناية به في باب الصبر على المصاب ألا وهو أن الصبر عند الصدمة الاولى أما بعد ذلك فالعبد سيسلو ولهذا قيل قديما من لم يصبر عند من لم يصبر في اول المصاعب سلى فيما بعد سلو البهائم من لم يصبر في أول المصاب سلى فيما بعد سلو البهائم لان البهيمه عندما مثلا يموت وليدها عندما يموت وليدها تحزن وهي بهيمة خاصة أول ما تصاب ببفقرة، ثم مع الوقت تسلو مع الأكل والشرب والبحث عن طعام وتسلو وتنسى، ورأيت ناقة مرة وفي ذلك عبرة تذهب إلى مكان. بعيد لأن وليدها مات فيه ورأيتها تذهب وتقب عند المكان وتسم وليدها الميد وسألت عنها قالوا استمرت على ذلك أيام ثم سلت ونست ذلك وهنا فيقول أهل العلم من لم يصبر في أول مصاب سلا سلوه البهار ولهذا في الحديث قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فينبغي على المسلم أن يوطد نفسه على التخلي التحلي بهذا الخلق العظيم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به وموعود الله وثوابه جل وعلا للصابرين عظيم جدا يكفي في ذلك أطلاق البشارة في قوله وبشر الصابرين ولم يذكر لعظم ما اعده سبحانه وتعالى لهم من مكرمات وثواب وعطاء جزيل قال والشكر لنعمه والشكر لنعمه أيضا مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن يكون العبد شاكرا لله شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه ونعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله فيتأمل العبد في نعم الله عليه في سمعه في بصره في حواسه في صحته في عافيته في بدنه في طعامه في شرابه في مسكنه في أولاده نعم لا تعد ولا تحصى ولا يربط الإنسان باب النعمة في حاله آآ آآ التي هو عليها في آآ يوم من أيام حياته بل نعم الله من أول وجوده بل قبل وجوده ونعم الله سبحانه وتعالى عليه متوالية أقول ذلك لأن بعض الناس قد يصاب في مرحلة من حياته بمرض أو يصاب بفقر أو يصاب بشدة فينسى نعم الله عليه ينسى نعم الله تبارك وتعالى عليه لكن إذا وسع نظره وتجاوز حد هذا المصاب الذي هو فيه وجد أن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصل بدءا من كونه جنينا في بطن أمه كيف يسر الله سبحانه وتعالى له الغذاء ويوم ولادته كيف عطف أمه عليه بالحليب والعطف غير ذلك نعم لا تعد ولا تحصل فمما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به الشكر لنعمه جل وعلا شاكرا لأنعمه والشكر للنعمة يكون بالقلب اعترافا ويكون باللسان حمدا وثناءا على المنعم ويكون بالجوارح عملا بطاعة الله كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا كذلكم يدخل في العبادة الرضا بقضاء الله فمما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن يرضى بقضاءه والرضا بالقضاء منزل أعلى منزلة الصبر وأرفع وأعلى شأنا ومقاما فالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى عبودية قلبية عظيمة يكرم الله سبحانه وتعالى بها خواص عباده وأصفياء أوليائه والتوكل عليه التوكل عليه أيضا هذا من العبادة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها أن يكون العبد متوكلا على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب فالتوكل هو ما يجمع التوكل حقا هو ما يجمع هذين الأصلين أن يستعين بالله ويعتمد عليه سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب التي أمر جل وعلا عباده ببذلها والقيام بها وعبدية التوكل عبادة تصحب المسلم في كل شؤونه فالأعمال الدينية والطاعات كلها تحتاج إلى توكل وأيضا الأعمال والمصالح الدنيوية كلها تحتاج من العبد إلى توكل ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج مستحضرا التوكل على الله قائلا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله والرجاء لرحمته أيضا مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به الرجاء لرحمته قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فرجاء رحمة الله من العبوديات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها بل هو من أركان التعبد القلبية كما قدمت كل عبادة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تقام على أركان ثلاثة الحب والرجاء والخوف ولهذا قال والرجاء إلى رحمته والخوف من عذابه والخوف من عذابه فمر معنا في الآية ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالخوف من عذاب الله عبودية يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وكلما كان العبد شديد الخوف من عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى ازداد تهيئا وعملا بطاعة الله ولهذا من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة يذكرون ذلك يذكرون حالهم في الحياة الدنيا وكونهم كانوا على خوف من ذلك اليوم من عذاب الله وأن هذا هو الذي أوصلهم تلك الرتب مثل ما جاء في الآية في سورة الطور فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم وفي سورة الحاقة قال فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فقال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإذا خاف العد من عذاب الله سبحانه وتعالى زجره ذلك عن فعل المحظور أو ترك المأمور واستعد للقاء الله عز وجل ولهذا تكثر الآيات في القرآن التي فيها الترهيب من من عذاب الله سبحانه وتعالى حتى يتجنب العبد كل أمر يسخط الله ويغضبه جل وعلا لما ذكر رحمه الله هذه الأمثلة أيضا لا على وجه الحصر قال وأمثال ذلك وأمثال ذلك هي من العبادات ومراد شيخ الإسلام بذكر هذه الأمثلة بدءا من ذكره للصلاة إلى الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح التعريف السابق بالأمثلة فعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه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 وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبودون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبودون كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاتقون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 ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله نعم. أردت أن نقف فقط على هذه الآيات وأيضا نعرف مكانة هؤلاء الأئمة رحمهم الله وعنايتهم العظيمة بكتاب الله جل وعلا ومداواتهم للناس في القرآن وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهذه طريقة الأئمة من أهل العلم والفضل يحيون القلوب ويذكرون الناس ويعلمونهم بسوق الآيات وذكر الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أما الكلام على مضامين هذه الآيات ومدلولها والشاهد منها للسياق فيكون في لقاء. الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا ونزيدنا علما ونصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب إحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل ما صحة المقولة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 من العبادة المحضه العبادة المحضه التي هي حق الله و الله على عباده المتعلق به سبحانه وتعالى من صلاه وصيام وذكر ونحو ذلك ليست العباده مقصوره على ذلك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 رضا الله سبحانه وتعالى مثل أن يأكل أو يطعم أو ينام لتكون ليكون أكله وشربه ونومه قوة له على طاعة الله فهذه تدخل في هذه في العبادة بما قام في قلب العامل من نية صالحة ويدل ذلك الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى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 قال الله تعالى فاوجس في نفسه خيفة موسى موسى من اولي العزم من الرسل وهذا الخوف خوف طبيعي ومثله قول, قول مثل ما جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم هذا خوف طبيعي فإذا كان في هذا الحدود فهو خوف طبيعي لا ملامة على الإنسان فيه أما إذا دخل الإنسان في هذا الباب باب الخوف من الجن إلى حد الوسوسة والتوهمات والتخينات فهذا زائد عن الحد ويعد مرض من الأمراض فيكون في جانب الجبن المذموم والمعاني التي جاء الشرع بدمها وإذا زاد هذا الأمر إلى الدخول في تعلقات باطلة وأعمال محرمة فربما يصل بالإنسان إلى حد الإشراك نعم أحصل الله عليكم يقول ما صح التقسيم أو زيادة الحكم الجزائي بالنسبة لأنواع الحكم الحكم الجزائي هو من الأحكام الثابتة الحكم لله كونا وقدرا وشرعا ودينا وايضا جزاء وعقوبة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 وذكر رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الجملة أن من جملة الأعمال الباطنه الإخلاص لله إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وعرفنا أنه أساس الدين الذي عليه يبنى وأن العبادة لا تقبل إلا به وسيأتي عند شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير ذلك ب.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 الصبر على المصاب فهذا فيه طلب للمصاب نفسه فليس له ذلك وإنما إذا وقع في المصاب يسال الله ان يعينه على الصبر على مبتلاه وأن يوفقه للتحلي بالصبر وأيضا إذا علم إنسان عن آخر أنه ابتلي بمصيبه يسأل الله له أن يرزقه الصبر من حيث المعنى لا بأس بذلك نعم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 فإذا كان الإنسان في مجتمع صلح ومستقيمين وقع الإبن في خطأ وهجرة لا شك أن الهجر في مثل ذلك المقام له تأثيره لكن إذا كان المجتمع يعج بخلطاء الفساد وهجرة وامتنع من كلامه قرب من أهل الباطل فالذي اراه ويظهر لي في مثل هذا أن يحرص الأب على احتواء ابنه والتودد إليه و. الإحسان إليه والدفع بالذي أحسن وتقليل الشر في ابنه ما أمكن واللجوء الصادق إلى الله دعوة الوالد لولده مستجابة وأن يحرص أن لا يدعو على ابنه بعض الآباء يعني يشتد أحيانا غضبه لفعلة مشينة وتصرف مشين على ابنه يدعو عليه دعاء شديدا يدعو عليه بالنار يدعو عليه بصحة الله يدعو عليه بالهلاك يدعو عليه بأمور كبيرة جدا ودعوة الوالد لولد مستجابة فعليه أن يدعو له ويعطف عليه ويرحمه ويحاول أن يحتويه يدفع عليه قرنا الخير ودعاءات الحق يهديه مثلا شيء الكتب من هنا ومن هنا ولا يستعجل النتيجة لا يستعجل النتيجه إن إما تحقق هدايه في شهر الشهر الذي بعده إن شاء الله وإن لم تكن هذه السنة السنة التي بعدها يروض نفسه على وهما جور على على صبره ومداواته لابنه والعمل على معالجته نعم حسن الله ليكم يقول رجل رمى الجمرات وحلق رأسه وقبل طواف الافاضه جامع أهله فماذا عليه في مثل هذه الحالة لا يفسد الحج لكن عليها شات يذبحها لفقراء الحرام أحسن الله ليكم يقول أديت فريضة الحج وأريد أن أعمل عمرة لأمي مع العلم أنها على قيد الحياه ولكنها كبيرة في السن أعد.